بسم الله الرحمن الرحيم وان الناس عاتي غرقا وان الناس طات نشقا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنت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 والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها